شبكة كتاب الله شبكة كتاب الله لا اله الا الله عدد ما مشى في السماوات والارض ودرج لا اله الا الله بيده مفاتيح الفرج والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك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 Bismillah, raba'na siadzi, athi bilba's wa shfi'an ta shafi' la shifaa'a illa shifaa'uk rosatama la yugadir sqma'a Bismillah, bismillah, bismillah أعوذ بك بعزة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار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 ومن شر كل دابه الله اخذ بناصيتها ومن شر الاشرار ومن شر الاخطار ومن شر الامراض A'udhu بالله العلي العظيم بما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعوذ بالله العظيم من شر كل شيطان رجيم من شر كل شيطان مريد. ومن بطش كل جبار عنيد أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم السحر والساحر ومن شر خادم السحر والساحر أعوذ بالله العظيم من شر الحاقدين وشر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله أرقيك من كل ذاء يؤذيك من كل بلاء يؤذيك من كل شر وشقاء يشقيك من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاقد إذا حقد من شر ساحر إذا سحر من شر ناظر إذا نظر من شر ماكر إذا مكر بسم الله أرقيك والله يرعاك ويشفيك والله يشفيك والله يبرئك والله يجيرك والله يجبرك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك باسم الله ارقيك من وساوس الصدر وشتات الامر من الامراض والاوهام من نزغات الشياطين ومن الأسقام والكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم ابطل حسدا على الدين وقوة الإيمان على الاستقامة والالتزام على الصلاة والصيام على التصدق والإحسان على العافية في الأبدان على الصحة في الأجسام على حسن الحديث وطلاقة اللسان على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة على جمال الخلق والخلقة على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل على النجاح في العلم والتعليم على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة على التميز بالذكاء والفهم على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة على التفوق على الاقران والزملاء على التفوق في المدرسه والمعهد والجامعه وعلى حسن الخط وجمال الصوت اللهم ابطل حسدا على حسن العشره بين الازواج اللهم ابطل عين الاقارب والجيران اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء اللهم ابطل حسدا على جمال الاجسام على جمال الشعر والعين على السعادة في المال والعمل على الجاه والسلطان على الإخلاص في الوظيفة على حسن الأداء في الأعمال على السعادة في المجتمع على السعادة في البيت ومع الأبناء على السعادة مع الأهل والزوجات على المحبة بين الأزواج على الإخلاص بين الزوجين على المحبة بين الآباء والأبناء على المحبه بين الامهات والبنات على المحبه بين الاقرباء على المحبه بين الاصدقاء على محبه الناس واعجابهم اللهم ابرد حرها اللهم أبرد حرها اللهم ابطل اثرها اللهم ازل اذاها اللهم ازل ضررها اللهم ازل شرها اللهم ابطل سحر ساحر اللهم ابطل سحر ساحر اللهم ابطل سحر ساحر سحر منتقم وحاسد سحر الحاسدين من الرجال سحر الحاقدات من النساء سحر الأقارب سحرا ماكولا ومشروبا سحرا معقودا ومنفوثا سحر دس في طعام الولائم والمناسبات سحر عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور سحر عقد بالأثر سحر عقد بالاثر من الملابس والشعر سحرا معقودا من النجاسه من الدماء سحرا احرق بالنار وذر في الهواء سحرا مدفونا في القبور والمقابر سحرا تحت الصخور سحرا مدفونا تحت اعتاب المنازل سحرا رمي بالبحار والآبار والآبار والانهار سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار سحرا مدفونا في مجال السيول والوديان سحراً ربط في أجنحة الطيور وأرجلها سحراً ربط بالحجارة ورمي في قاع البحار سحراً عقد تحت أضواء النجوم سحراً عقد في أول الشهر وآخره سحراً عقد في أول اليوم وآخره سحر اليهود والنصارى وضلال للمسلمين سحر اليهود والنصارى وضلال للمسلمين سحر اليهود والنصارى وضلال للمسلمين اللهم ابطل سحرا عقد للتفريق بين المراه وزوجها عقد للتفريق بين المرأة وزوجها سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد سحر كراهية الزوجة لزوجها سحر كراهية الزوج لزوجته سحر نفور الزوجة من زوجها سحر نفور الزوج من زوجته اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها سحر عقد لتمرد الزوجة على زوجها ولعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته سحر التفريق بين الرجل وإخوانه سحر التفريق بين الرجل وأخواته سحر التفريق بين المرأة وإخوانها سحر التفريق بين المرأة وأخواتها سحر التفريق بين الرجل وأقاربه سحر التفريق بين المرأة وأقاربها سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة اللهم أبطل سحر الفشل في العمل والعلم سحر الفشل في التعليم والوظيفة سحر عدم التوفيق في الأعمال سحر عدم التوفيق في المجتمع سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان سحرا تسبب في سقم الاجسام سحرا تسبب في تبلد العقول سحر عدم التوفيق في الزواج سحر عدم التوفيق في الزواج سحر صرف الأزواج والخطاب سحر الجنون واختلال العقول سحر الأدواء والعاهات والعلل سحر الأدواء والعاهات والعلل سحر الأمراض والأسقام سحر المفزعات في المنام سحر المزعجات في الليالي والأحلام سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام سحرا يحبب اللواط والسحاق سحرا يحبب إلى النفاق وسوء الأخلاق. اللهم ابطل سحرا يدعو الى حب المعاصي والشهوات سحرا يدعو الى حب اتباع الهوى والملذات سحر العشق والغرام سحر العشق والغرام والحب الحرام سحر اليأس من الشفاء سحر التعاسة والشقاء اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم اعصمه من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان اللهم اعصمه من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اللهم اشرح صدره اللهم اشرح صدره اللهم اشرح صدره اللهم, اللهم اهدي قلبه اللهم اهد قلبه اللهم اهد قلبه اللهم يسر امره اللهم يسر امره اللهم يسر امره اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء اللهم اجعله في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد, وسحر وحسد إنسي وجني من شياطين الإنس والجن برحمتك يا رحمن يا رحيم